بسم الله الرحمن الرحيم. على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم على زيد وداري على الطبيب. حسنة. اللغة حسنة أي مادرة حسنة وأسمى الله توقي فيها فقلت أن يكون لها سنة من القرآن او من السنة الصحية وقلنا أن أهل السنة والجماعة مسبتوا ما أثبت الله لنفسه، بها بلا تحديث، بلا تمثيل، بلا تعطيل. الله عز وجل أثبت لنفسه في كتابه صفة السمع. الله سميع، نعم سميع. الدليل من الكتاب والسنة. طيب، السؤال من جهة أخرى. سمع الله. كيف يسمون لا، هذا سؤال حرام هذا سؤال حرام إذا افتشارك رمثلين منك يقول هذا سؤال حرام ليس كإذنه بشيء يقول بلا تكييف بلا تنزيل يعني سمع الله نصر اسمعنا لا هذا سؤال شيء شبيه لأسماعنا هذا سؤال رحاب أيضا طيب نيجي ثاني تاني ما يلي في الصفات يعني يد الله قدرته عين الله رحمة ولتصنع على عين تجري بأعينه. يولد حكمه. فيأول الصفة ويحرف في الصفة عن مقتربها. الله عز وجل هو لعلم بنفسه. هو لعلم بنفسه. هو سمى نفسه بأسناء. ووصف نفسه بصفات. فلا يجوز لأحد كائنا ما كان أن يحرف هذه الصفة عن مقتربها. هذه الصفه يسبب رحمة هل عندك من الكتاب او من السنة ما يثبت غير ذلك؟ هل عندك من الكتاب او من السنة ما يثبت غير ذلك؟ لا ما عندك شيء يبقى يعني طبعا انك ليس عندك شيء يبقى تغطف عند الكتاب وتغطف عند السنة. اتح لو انك حديث واحد صحيح يدل على أنه انها بمعرفة. وان اليد بمعنى ألا يسألنا ما يوسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا. قال المشرف الرحيم والله. على كم نوع? على كم نوع دلمة الأسماء يدرسنا؟ احنا عرفنا خلاص القواعد الأساسية. طيب على كم نوع أنك على وعلى المشتقى منها تضامنهم. وعلى صفية المشتقى منها تضامنهم. وعلى وعلى الصفات التي لم تشتق منها التزامة. يؤمن بسيمة بسيطة وسيطة. لو نقول او الرحمن يا بسم الله الرحمن الرحيم. بنقولها سبعة عشر مرة شو هي ومالها؟ لو أنت ما زما صلاة الصبح مصري طيب. الرحمن الرحيم. صفه الرحمن الرحيم. الصفّة عايلة على من؟ على ذاتها. على ذاتها. يبقى أنا مدرّت على ذاتها. صفه الرحمن الرحيم مطابق يبقى دلالتها على ذات الله مطابق لان صفه الرحمن الرحيم لا تشقى عن ذات الله ابدا يبقى دلاله طيب يبقى إذا على كون وعدلة الأسماء الصحيحة نوع ثلاثة أنواع تدل على ذات الله مطابقة على ذات الله مطابقة وتدل على الصفة المشتقة منها ترابط وتدل على الصفة غير المشتقة منها قال المصنف هي على ثلاثة أنواع دلالتها على ذات مطابقه ودلالتها على السفات المشتقة منها تضامنة ودلالتها على السفات التي مشتوقت منها التزام وهذه المثال ما مثال ذلك؟ أم مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقه وعلى الصفه المشتقه منها وهي صفه الرحمه تضامنا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياه صفه الحياه القدر التزامنا وهكذا سائر أسمائه وذاك بخلاف المخلوق قد بالك المخلوق قد يستفنح حكيماً وهو جاهد هو اسمه إيه؟ اسمك إيه؟ يبقى الحكيم هو أجهد خلقنا ولو أن كل من سمجههم مصالحة لكسر الصالحين فينا لكسر الصالحين في حتى كده عبد الله عليها انا لازم ارد ان اخر الخلافات الاسلاميه الاسلامي. المزنقه انا بس ياتي اخر الرياضه الاسلاميه ان استبدل فراح بقى كده صوتا داخل المسجد انا بس المسجد العمليه ما اشهد المؤزن هنا انا بس يعدو على السرور يجهل خالق لا الاسواق مزدحمه يسمح فيه الدلو المعتظم بالله اسمك المنتصر لله اسمك فضل الرحمن اسماء جامده يا اسماء شهر جبل الصدد العبدي او المسجد كيف جبل باب الحانات مليانه والمله مليانه والخمور والرجل لا السماء من الارض ولا الارض من السماء ويتعبد خطاه رح تضرب كف على كف وقال بيت حشيج أيها ومما يزهدني في أرض أندالس إن كذلك في الأرض أسماء معتقد فيها ومعتقد المعتقد بالله المعتقد بالله أنا سألين الله أسماء معتقد فيها ومعتقد أسماء ملكة في غير موضع. كان النار عارفين النار؟ الأط يا كان يحكي انتفاخا صومة الأسد وعلى الله سؤال سؤال النار هو أط قال المصنف وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو زليم وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالع وساعينا وهو شقيه وأسد وعذبة وعذمة وليس كذلك فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه صلى الله على جبريل دلالة الاسماء الحسنى من جهة التضامن. التضامن اللي هي السيف اللي تشرق منها الإسم. يبقى على كم قسم الصفه اللي تشرق منها اللي هي جهة الإي تضامن من جهة التضامن أول ما تسمع تضامن شكل كيدك عشان ما تنساهش. خلاص تضامن. خلاص. قال هي على اربعه اقسام القسم الاول على اسم العلم المتضمن جميع معاني الاسماء الحسن وهو الله ولهذا تاتي الاسماء جميعها صفات له فقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يات هو قط تابعا لغيره من, من الاسماء يعني كلام شاء الله في عندي لفظ الجلاء الله الله يعني الذي تألموا منه كلام يعني برضو يعني يعني تحيركم تجبرون تعظمون تخافون هي دي الله بس خذها الله هي لسم المفرد العدل اسم مفرد عدل المضمن لجميع الاسماء الحسنى والصفات العليا يبقى لو اخترت يعني ايه اما تقول لي هو اسم المفرد العدل الدال او المتضمن لجميع الاسماء الحسنى وصفات العلماء فما ينفعش واحد يسمي ابنه الله ليه يعني ده اسم عالم على ذات الله الاسم ده يتضمن جميع الاسماء الحسنى وصفات العلماء ولذلك قال الله في الكتاب هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يبقى الرحمن الرحيم. يبقى الله لدى العزاء. ورحمن الرحيم تدخل تغامنة فيه الله. يبقى الله هو الرحمن. وما قولش الرحمن هو الله. يعني لو انتهي الرحمن هو الله. يبقى حصارت. تعالى الله يبقى حصرت الله كلها في صفه واحده اللي هي ايه الرحمن اذا قلت ان كل اهل السنه كلها ما تلاقيش الرحمن هو الله القدوس هو الله لا تلاقي ايه العكس لان لو قلت القدوس هو الله يبقى حصرت ذات الله في صفه واحده قالوا ايه القدوس قدامنا النقطه دي يبقى دلاله الأسماء الحسنى من حيث التضامن أو الحدنين تدل على الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلو ألا وهو الله خلص كده وصلت إثنين ما ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع لجميع الاصوات سواء عنده سرها وعلانيتها واسمه البصير المتضمن بصره النافذ لجميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في ولا اصغر من غال ولا اكبر واسم القدير المتضمن قدرته على كل شيء ايجادا وعدما وغير ذلك القسم الثاني ما يتضمن صفه ذات الله عز وجل اي صفه لذات الله عز وجل بتكون دخلها فيها اتنين. اسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء عوذركم السابس ما يتضمن صفة فعل صفة فعل أشرح لكم دي بطريقة تانية بس بطريقة تانية السنة الأول مثلا نشوف المسنف قال ايه؟ وأشرح لكم بطريقة تانية مع كل شيء خلوه ايه؟ طريقة ولا هي طريقة واحدة؟ وطريق صلب. ما يتضمن صفة فعل الله عز وجل كالخالق الرزاق البارد المسور اربعه ما يتضمن تنزيل الله تعالى وتقديسه عن جميع النقائص. دي زي زي اسم الله الكدوس. ما معنى القدوس الطالب النص بجميع اوصاف الكلام. يبقى ما ينفعش اقول قاضي فلان ما ينفعش يعني دي ما تدلع تدلع إلا إلا ان دي مثلا لا تدل حبا عليه عز وجل خدره الكلمه نقطه ثانيه الله عز وجل لهم يزون الخير سقي من سقي من جاء اولين مش عشان المشروع. لا. لا عشان ايه. اخذ السواق. ايه. قولوا قلوك ايه. والما لا تقول لك يا بميسك. اخذ سواق قلوك. مسواق برضو الطابق ان شاء الله. قولوا امين. صفات الله عز وجل. ركز بك في اللقاء. هذه مهمة. صفات الله عز منها صفة ذات. وصفة فعل. ماشي معي ولا كنتم. صفة ذات. وصفة فعل. صفة زياد يعني هي التي لم يزل ربنا ولا يزل متصفا بها لا تنفك عنه أبدا العلم ينفع صفتي تنفك عن الله صفة العلم ينفع تنفك عن الله مستحيل ده الشروط يعلم ما كان وما لم يكن ولو كان كيف يكون يبقى صفه العلم دي صفه ايه ذات يعني صفه ذات يعني ما تنفكش عن الله احفظها ايه لو مش انت تحفظها يبقى صفه الذات ايه هي التي لا تنفك عن الله ابدا وصلت يا شباب عايز بقى تزيد شويه قل هي التي لم يزل ولا يزل ربنا منتصفا بها. تهت منك تميلي. <تصفيق> هي التي لا لم يرحم يعاذب من يشاء ويرحم من يشاء ان شاء رحم وان شاء ها؟ لم يرحم يبقى الاذن صفه الرحمه صفه اي فعل يبقى صفه الفعل ايليا هي, هي التي ان شاء فعل وان شاء لم يرحم المعطي صفه إيه؟ ان شاء اعطى وان ما احسنت المانع صفتين صفه فعل شاء منع وان شاء لم يمنع بس السؤال ده ليه لان احنا خدنا قبل كده ان في اسماء لله لازم تذكر مع مقابلها المعطي المال. المعز المزين. الخافض الرافع التي اذا ما افرد او هما ما ينفعش قراءه سنه لله وضوءه الشباب يا ولا احنا موناش هنا ولا احنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صفه لا لا لا لا لا هي التي لا تنفك عن الله ابدا وصفه الفعل ان شاء فعل وان شاء لم يفعل هو ده انشاء قايد القولوله وفي بقى لفظ الجلاله الله لما يخش فيه يتضمن كل اسماء الحسنى وصفات العلى وفي بقى اسماء لا يكتصف الا الله بها من اسماء تنزيه والتقديس، ودي لا يلتصف بها اي احد غير عز وجل الربع ما يتضمن تنزيل الله تعالى وتقديسه من جميع النقائص إسراء القدوس والسلام. دي من قبل الله ايه? أبقى. ولله الاسماء الحسنى البادمة الحس فالعبه به. ايه? وصلتوا يا شباب? يوقع الله اسم المفرد العالم. ادام على جميع الاسماء الحسنى كل الأسماء الصفات تدخل فيها فتقول الله هو السلام، الله هو الرحمن، الله هو الرحيم ما تقولش الرحمن هو الله لأن كده حاصرت صفة الرحمة بس لله عز وجل طفلين بقيت يا من الصفات ربنا يدي خدت بلكم اثنين في صفات زادت لله هي التي لا تنفك عن الله أبدا القدرة صفات ذات. القدره قدرة تنفك عن الى قبل. القراءة. المشيئة. العلم. الحكمة. الصمت. كل دي زاد لا تنفك عن الى طيب. الرحمة. في عمي. المعطي. في عم. خدت بالك طيب تاني حاجه ما يتضمن تنزيه هذا الرازق كأسماء اسماء الله اسم القدوس اللي هي واللي ليها الاسماء الحسنى بها ثم قال موسى وصلت يا شباب صار كده ولا ساكتين الشرق ده باين خالص صح صح ولا مش نبحث انا بحس صح, صح؟ كان اقسام الاسماء الحسنى اللي جاي على الله عز وجل منها ما يحتطط مفرد أو أعريل وهو ما تضمن صفة الكمان بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك يعني إيه يعني مصد الأحد الصمد كده الاثنين مع وقت الصمد الأحد صفة كمان ولا لا صفة كمان طيب كل واحده الوحيده يبقى الاحد صفته ايه كمان الصمد الوحيده صفته كمان الاثنين مع بعض الاحد الصمد الصمد الاحد يبقى الاصدقاء انها لو فردت تبقى صفته كمان ولو متضامنه مع بعض الاثنين مع بعض يبقى صفته ايه كمان هو اللي عايزه زي الحكيم البصير صفته كمان العليم الحكيم صفر كمان. خلاص كمان. التاني. ومنها. لا بقصة التاني. ماذا يطلق على الله الا مع مقابله. الا مع مقابله. هو ده اللي انا قلت ما بتعش. هي جتلقه. مع مقابله زي ايه? زي المعتنانة. ما ينفعش من اسماء الله المانع او الضار ما ينفعش هون من اسماء الله الضار لكن ينفع من اسماء الله النافع الضار المعطي المانع المعيس المجل الحافظ الرافع ليه؟ لانه ارتحل وحديها توهب بالنقص انت ترضي ان اسميك الضار ترضي ترضى شي نفسها فكيف ترضى على ملك الملوك جدا وعلى لان افراد الاسم ده يوجب الايه بالناقص وهو الذي ما افرد اولا نقص قال المصنف ومنها ما على كل على كل على ولم يطلق قط شيئا مثلا شيئا شيئا ولم قط ولم يطلق قط شيئا منها في الوحي كذلك ولا في ومن ذلك قبلنا والفداء بصير ولا في كما بشوية بقى ان العداد اللي بتعمل عيزيها عيزيها باش عارفين صلي من أسماء الدولة خطأ الناس يدعون في مثل الضار الخافر لا دخل. لما توسك هذا الاسم لازم تسخر معه مقابل مع إيه؟ مقابلة ليه؟ إن لو ذكرت الاسم الوحيد هيوه من بدا السانع أن تصفت إيه؟ نقص فعشان تزيل هذا من زين السانع توصفه لإسم الله مقابلة والمصنف هنا رحينا أقول الله تعالى استداد لبعض الأسمان المشهورة وهي مستدرارك على المصنف المصنف اخذ هذه الاسماء من العلامة ابن القيم من العلامة ابن القيم وأخذ الأسماع كمالين وكان من المفترض أن يأتي باسماء وارده في الكتاب وفي السن فذكر اسماء لم تكن موجودة انما سارقها من كلام ابن القيم وكان في اسماء موجودة في الكتاب كان يقول لا يضع يعني مثلا كلمة القابل الباص هذه موجوده في الكتاب موجوده في السنة كان الاولى أن ياتي بها لبدل هذه الاسماء التي بعضها غير مسروره في الكتاب ولا في السنة ده استغاثه تلك ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم المنتقم ينفع شؤون من اسماء الله عز المنتقل المنتقم بس ينفع الرؤيه لو كان في سياق لو جاء فيه في سيارة او حب تزوغ جنب هذا الاسم الاسم الله المنتقم ما ينفعش شيء على إفراده لكن ينفع له في سيارة إن من المجردين منتقمون يبقى جاء في سيارة ينفع او حب تزوغ والله عزيز ونزوغ انتقام فما تقول ليش من أسماء الله المنتقم؟ أو لا لا ليس تكون في في صيام او تحط ذو على على الاسم نشوف كده وصلت لفين ايه قال ذلك اسمه تعالى المنتقم يطلق على المنتقم لم يطلق في القران الا مع متعلقه اكتبها كده لأن بعض النسخ تلاقي كاتب ايه تعلق. لا مع متعلقه قال تعالى ان من المجرمين منتقمون أو بإضافة زوء إلى الصفة المشتق منها قطوره تعالى والله عزيز زلت الله مفهوم يا شباب صعبة؟ يبقى في أبنى ما قلت في أسماء لو افردت تأتي بالكمال مجملة تأتي بالكمال زيني عليم حكيم مع بعض صفه كمان علمت واحكيها صفه كمان حكيمت واحكيها صفه كمان خلاص كده اتنين في الاسماء لا تطلق الا مع متعلقها الا مع متعلقها زي ايه زي ايه انا من المجرمين منتقمون فالمنتقم ما ينفعش عند اسم من اسماء الله لازم اقول طبعا متعلق أو إلى والله أضافتوا إلى السفر المشتقلين والله عزيزهم ظل التقام ومنها ما إذا أفرد أوهما نقصا يعني إيه؟ يعني لو مرتهن وحديها تصل للمستمع على دي سفر نقص زي القابط بصفه سفر توهم بالنقص فلازم تحطاب على المقابل تبقى تقول إيه الباصلت أي قابلت نفهوم نصعب نصعب نصعب نصعب نصعب نصعب نصعب قال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتين وفعنين فما مثال صفات الذات من الكتاب يعني صفات ذات عشان سين عمش هي التي لا لماذا لا يزال يزال يزال التي يزال يزال يزال يزال ربنا يزال بها يزال يزال عنه يزال بس يزال قسمين ولا يزال يزال مع كتاب. أزود ولا يزال مع الكتاب هي قسمين صفة يزال قسمين صفة ذات يزال صفه ذات خبريه وصفه ذات معنويه وصفه ذات معنويه العين الويك اليد الساعه كل دي صفه ايه تدل على ذات الله كلام جميل بس صفه ذات خبريه ولا معنويه خبرية، دم تخبر عن الله أن الأبن وجه، له يلل، له سعر، له كف، له أصعب، خلاص؟ يبقى في صفحة إيه؟ صفحة ذات خبرية، صفحة ذات إيه؟ خبرية، وفي منها صفحة ذات فعلية، معنوية، معنوية، معنوية، زي الحياة، العلم القدره كله صفه ذات معنى العلم يا انفك عن الله لا؟, لا. لا السمع يا انفك عن الله الكلام يا انفك عن الله لا لكن كل صفه ايه ذلك بس في منها الخلل وفي منها الإيه؟ المعنى قال ما المثال ذلك قال مثال ذلك بل يداه نبى شوء قاطعان صفه اليد صفه الايه من لا خبري من يأيب عن الفطر؟ كله صالح احسنت يا فطرين كل شيء كل وكلة وجه، صفة ايه؟ زاد خبرين؟ خبرين؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والنقام ايضا صفة واحد؟ صفة ذو، زاد؟ خبرين؟ على عين العين صفات زاد خبره أبصر به وأسمع صفة المعنويه إن هو كان على صفة لا مش العين الابصار الابصار أسمع به أسمع به وأوصر تعالى إني معكم أسمعوا صفة السمع وصفه, وصفة الرؤية إذا هنا عن صفة إيه معكم يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صفة العلم 0, Z, meaning. And الله موسى to Moses, الكلام translation, a translation, a translation, السنه نحن تبين من القران عايزين من السنه كقوله تعالى كما في صحيح مسلم ان الله تعالى الوجه. يعني صلحات يعني نور وجلال وباء وعظم الوجه لأحرقت لا صلحات وجه من تهى إليه بصره من خلق يبقى هنا عند سفتين إيه في الحديث؟ لا سفتين الوجه البصر. الوجه، سفت ذات خبرية. سفت ذات ايه? خبرية. طب والبصر معنى, بيه. معنى بيه. اشعر. قال المصنع: وقبل موسى الله عليه وآله وسلم. يعني لم ما في اليمين وعرشه على الماء وبيده الاخرى الفيل أبو الضد يرفع ويغفر يمين الله يعني لا, ي... لا تغيرها يعني لا تنقصها لا تغيرها يعني لا ي... لا تنقصها يمين الله صفته <تصفيق> زيد <تصفيق> أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى عينه الدجال طب هو اشار بعيني هو اشار على الله ولا أشار على الدجال الدجال لا خد بالك لو انت تتكلم في الاسماء والصفات واشرت الايده يبقى انت شبهت يبقى انت شبهت فخد بالك يا طالبة العلم ان تتكلم في الصفات ما تشيرش بايه تقولش عين الله مشوار العين يبقى أنت كده شبه عين إلا بعين لكن النبي لما تكلم في هذا الحديث وأشارة إلى العين ده بيشير إلى الدجال يشير إلى الدجال ولذلك المصطفى رحمه الله يشيل المصطف قال الله. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قال اللهم <سؤال> إني أستغيرك بعلمي وأستغيرك بقدرتي وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت ألم هنا بتعمل صفر العلم وصفه القدر في سفة السم بصيرة سفة البصر قريبا سفة الدنوب يبقى سفة ذات النعلوي طيب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي تكلم بالوحي هنا بيكمع سفة الكلام سفة الكلام صفه ذات هي التي تتعلم من فعل الله ان شاء فعل وان شاء لم يفعل مثال ذلك ثم استوى على العقل ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء يمات الصفه الاستوى صفه فعل ان شاء استوى وان شاء لم يستوى وقوله هل ينظرون الا ان ياتي لهم والله صفه الاتيان ان شاء وان شاء لم يات بس انا عايز ازور التحيه يا ولدي لا اشي برحيقكم طبعا تصدق الفعل قسمين الاول ما كان له سبب معلوم اثنين ما ليس له سبب معلوم سبب له هي صفر فيها يكون لها سبب معلوم زي الغضب الرضا الفرح وغيره دي لها سبب الله يفرح يفرح من ايه سبب الفرح بتوبه عاده الله يغفر يا سبب إن ربي قد غاضب اليوم اه يبقى سبب من من سبب معلوم سبب معلوم يحب سبب معلوم سبب معلوم ماشي وما سبب معلوم زي الاتيان، النزول ينسل ربنا الاتيام للجنوب. ونسألهم عنهم. يسألهم؟ لا قال تعالى. ومن قدر الله حق قتله والأرض جميع قبطوا يوم القيامه والسماوات وقوياهم بيمين. وقوله تعالى مثال صفات الأفعال من السنة مثلا نزل طهري صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل, كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمطي ثلث الليل الاخر ينزل صفة ايه فعل لها سبب و وسلم لها وقول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه فينتيهم الله في سورته التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا. طب دي صحتي فهي دي ام صحه دي دي ان شاء تكلم وان شاء يتكلم لما تصفت فعل لكن الكلام لا ينفك عن الله يبقى ايه ذات. ذا يبقى لو حطيتها للمخلوق يبقى فعل لو ظلتها لذات اللام يبقى صفه ذات لا تنفك عن الله بحسب اضافه هضيفها للعبد يبقى فعل اضفها لذات الله يبقى ذات. ذا وهشرحها بالتفصيل وتلك مشكله وخط لك تبرا بهذه صفه اليد بيد صفه ايه <تكلم> زاد ولا زاد خبريه وترى تمام فكلامه تعالى ويده كلامه تعالى ويلو صفت زاد لا تنفكش اليد ولا كلام ينفك عنه وتكلم صفه ذات وفعل معا وخطه التقوى صفه فعل قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبصق يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبصق يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وغيرها سأل المصنف سؤال أولاً هل يشتغل من صفات أفعال أسماء؟ أم أسماء الله كلها توقيخية؟ إذن يجب أن أشتغل لكم أبل كده قلت لكم أسماء الله كلها توقيخية Você tem لأفن الوسيطة. أسماء الله عز وجل.